لا خير في كثير من نجواهم وإلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما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 وَمَيْ يُشْرِك بالِلهَّهِ فَقَدَ ظُلَّّْظُلََا ضل لَم بَعيدَا إ يَدَعونَ مِنْ ادُونِهِ إِلَّا إَِا ثَو وَإَدَعونَ إلَّا شَيقونَ مَريدَا لعَنَهُ اللَّ وَقلَ لاتَّخِذًا إَّ مِنْ ععبَادِكَ نَفْصبًَا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خلق الله